وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُفَقِّ قُلِّ مَا مَغُمِّ مُفَقِّ யமாய தீர க பூ பலம் هنا نتو الله على القفدي بتامن تاو بي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 فباؤوا بغضب ملاقا وقف وللكافرين فيهم وَإِنْ تَكِبَ لَكُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَانُوا فَانُونُ مِن بِمَا ذَلَّ عَلَيْنَا وَيَنْ ி கு <marriage> Olá, tudo bem? وَإِذْ أَخَذْنَا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ இ قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العيل بكفر قل بئت ما يأمركم به i ma